وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء طهرا لنحييه به بلدة ميتة ونسقيههم مما خلقنا أنعموا وأناسي،, وأناسي كثيرا